وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ هِيَ دَارَنَا وَلَا تُسَلِّطَ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِيْنَا وَلَا يَرْحَمُنَا اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك Subhanaka wa bihamdik Allahumma a'izz al-islam wal muslimin اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم ربنا إله الحق منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزم اليهود والنصارى اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم طهر المسجد الأقصى من براثر اليهود اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا من كتب على نفسه الرحمة اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف ولي أمرنا اللهم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 وامن وايمان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارده الى بلاده ردا جميلا اللهم ارده الى بلاده ردا جميلا ورد اسرانا واسرى المسلمين اللهم فك قيود اسرانا واسرى المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم ها قد دخلت علينا السبع البواقي من رمضان اللهم فأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ما قسمت فيها من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا فيها أوفر حظ ونصيب اللهم اجعل لنا فيها أوفر حظ ونصيب اللهم وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرف عنا وعن المسلمين اللهم اصرف عنا وعن المسلمين اللهم اصرف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق, من النار اللهم, اعتق من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من عذابها اللهم اجرنا من عذاب القبر أجرنا من عذاب الحشر اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور اللهم قنا عذابك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب اللهم ادخلنا الجنه بلا حساب ولا عذاب اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا اللهم واجعلنا ممن وفق لليله القدر اللهم وفقنا فيها اللهم وفقنا فيها لكل خير اللهم لا تحرمنا اجرها اللهم لا تحرمنا اجرها اللهم لا تحرمنا اجرها اللهم انا نسالك من الخير